الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروه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 فَخَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم